لا شرط ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا امنين البيت, البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصقادوا ولا يجرمنكم شمآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا اللَّهَ الله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 والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان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 وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمْ مُثَنِّي عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إن معكم لئن أقمتم الصلاة واتيتم الزكاة وأمتنب برسلي وعزرتموهم وعذرتهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفر عنكم سيئاتكم.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 فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحلفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به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 قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر من, من خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء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 دخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون قال رب إني لا أملك و أخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين قال فإنها محرومة عليهم أربعين سنتين هون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين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 ومن أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أحيى الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون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 والله عزيز حكيم فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه فمن تاب من توبوا اليه واصلح فان الله يتوب عليه ان الله غفور رحيم أَلَمْ تعلم أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يُعَذِّبُ من يَشَاءُ وَيَغْفِرُ لمن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ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 أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم سماعون للكذب يكالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم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 فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أَنزَلَ الله فأولئك هم الكافرون وكتبنا عليهم فيها أَنَّ النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ والسن بالسن والجروح قصاص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 وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة واتيناه الإنجيل.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 ومن لم يحكم بما أَنزَلَ الله فأولئك هم الفاسقون وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم فَإِنَّهُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعَهُ أَهْوَاءُ مَعْمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَتَهُ وَمِنْهَا جَاءَ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 إلى الله يرجعكم جميعا، فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون، وأن يحكم بينه بما أذل الله ولا تتبعه وأم وحذروا أي.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 من قبل وأن أكثركم فاسقون قل هل انبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت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 ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أزل إليهم من ربهم لا من فوقهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم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 قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضروا ولا نفعا والله هو السميع العليم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 ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما تأخذهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون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 فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين والذين كفروا وكذبوا باياتنا أولئك أصحاب الجحيم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 يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم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 والله عزيز ذو انتقام أحل لكم صيد البحر وطعامه متاع لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر لما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون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 فإن عثر على أنهما استحق إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان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 وارزقنا وأنت خير الرازقين قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فَإِنِّي أعذبه عذابا لا أعذبه أَحَدًا من العالمين وإذ قال الله يا عيسى مَرْيَمَ مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكونني أن أقول ما ليس لي بحقه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 فلما توفيتني كنت أن تروقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك الْعَزِيزُ العزيز الحكيم